وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون ناقة الله أكبر من مقتكم أنفسكم أكبر من ناقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أنثنتين وأحييت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل لالى خروج من سبيل ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم اذا دعى الله وحده كفرتم وان اشرك به تؤمنون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 فدع الله مخلصين له الدين ولو كله الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش والقروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى